One وَتَقَوَّمُوا أَمْرَهُمْ فَإِنَّهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ تَمَنَّى مَن مِنَ قان حَت وَغُ مُؤ مُِ فَلََاقُف الَرَ سائبا فتيحا سياء Ben i وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ إِنْ كُنْتُمْ لَهَا عَابِدُونَ لَوْ كانها معود. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعث